بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعنك بلابنا آيات الصدن إيا كوم وصورة فادرة إلى آخر الصورة أفرطني الشمباء الدميس تفسيري هو ربو كتاب الذي ان الذين كتاب الله كتاب عمل فلا واقاموا صلاه وسلاتن مما كي قارك يقولنا ان كو هو يرجون تجاره <تصفيق> الله تبور تجاره ان خسارين الله سبحانه وتعالى حكو الله امانه إنهؤوا في أجورهم أجريال قاضي ويزيدهم اللي بوجدي عليه من فضله أقول بلى إنه غفور كرّع فهو يدمجها شكور كأقبله طاعته والذي كتابك أو حين أنوحي إليك عجاج أو من الكتابة والذي كه أو حين إليك من الكتابة هو يسجد كل جباه الحقوة مستديقا حاله بما بين يديه كتب كورس O kutubti koray si sifadii nabiga sheegayey sidii ay kutubti hore u sheegteen nabiga u sheegtay iyo kitaabkuna sifada lafteedii buu ku yimi mid kaala kutubti hore macaanideedii laguma maarmaanka ahayd kitaabka quraanka xambaarsan inalla allah subhanahu wa ta'ala biibade adoomisa khabeer ki xuquqalu away qasirun arka waxa kasoo amulay qabanaya iyo si kasoo ku sugan الله وأرك أو... أو... أو كيف يعين لي ما دنا كأبالمرين كيف يحني لي ما دنا كأبالمرين كتابك القرآن كريم كأه وحق عربيته وحلا لهذا هو ذا ضمير فصل بالليلة يو وحويه تعرف الجزء أيني يفيد الحصر بالليلة لبدي جس أي جملة ذا لبدهم عارف الله سبحانه وتعالى وحليه كتبتكورية ورومانو لأن عيبا ذا بكررومان wuxuu من rumeyn macaanidi dadka loogu taligay ee la lagu caabuday jiray uu keenay الله محمد muhammad ay kutubta kale ku sheegtiireen sidii bu ku soo baxay marka kitaabka saxa xaq meel kale ha marin mar hadda doonayso xaq in marto quraanka kariimka isku sax marka aad xaaladdaada daraaseyso meel ma joogtaa والذي كه أوحينا أنو وحيٌ إليك حقانا ومل الكتاب كتاب كقرآن هو كل جباء الحقوة بصدق حاله وهمي لما بين يديه كتب كهريش وصفة النبي أشجيترين ينبيك إن الله سبحانه وتعالى بعباده أدمه سل خبير كي الله وحي كل الله ثم waan dhalseenay al kitaab al kitaab ki quraanka aha alladiina kuiban dhalseenay istafayna aan doornay oo minibaadina adoomaha ee fa min muhakamada adoomaha zalimu linnafsi kunnafsi sadlmiyi oo ومن محاكمه السابق كهرا مري بالخيرات خيرات كهرا مري بإذن الله إله شهادتي إذن فيه ذلك فضل قافره بذن الكتاب قال إن الدحاسي هو يسوى الفضل فضل و الكبير أوى الله سبحانه و تعالى كتاب ك القرآن كها و مد يوتش علاب الدحاسي قفك استؤم مؤمنا كي نبي جوايست قفك استؤم مؤمنا إلى يبين الدحاسي يعني أنت مؤمنينتيه فيعنيت يا اودمها ويلا وهي وافجي القران كاني قبساده بركه واه 3 قيبود علماء بدهن وهي له ظالم لنفسه وعاصي حرامتنا ولا ييمده لكن واهل التوحيد بركه وا مغفور له وا لوداف الله سبحانه وتعالى من هو مقتصد واجباتك ولا ييمده حرامتنا لكن مباحه قيب يا iyo sunnada iyo ka taga waa laga daaca badanyahay الله waa بالخيرات lahuu sabiqan bil khayraat waxa weeye wax kasto oo waajib ah oo la iman wax kasto xaraam oo iska ilaali wax kasto karaa oo iska ilaali wax kasto sunna oo la iman xaaladii soo dhana waa toos weeyd wa saddexda qoloo markay saddexda loo jeedo jannad ee jannada geli doonaantaas marka meejanka kaafirba ma joogteen dadka la tafsiilay oo dadkii kitaabka quraanka la dhalseen waxaana waxaan dhalseenay alkitaabka kitaabkii quraanka ahaa ee adii lugu soo dajiyay alladiinay kuuba dhalseenay onseen dhalka waxa la ila wixii bixir فمن محاكم اذا دا ظالم مد ظلمي لنفسي نفسي دم بي لكن موحده ومن محاكم اذا مختصد كوخ دخداه ومباه سنها قارك كاتغا ومن محاكم اذا سابق كو كوره مراب الخيرات وسنو ادلى يماده كراهو دن اسكا الىليه هذا الكيداي واجبنا هذا الكيداي باذن الله بوسدا يان او يان يان الله ويشدك يي باذن الله وسابق بالخيرات لا يبي ذلك فضل يا أنت الكتاب قال إصلاح هو الفضل فضل ويا الكبير وي. الله سبحانه وتعالى كتاب في القرآن كه قلبكوا إن أقول شو بإن إن دحال فيه دحال كي نبغى إنه هينا. جنات عدن لقاديك جنات يسيب يدخلونها قلي يعني أنت أصل دني بق يحلونه وحلوا من أساولت ومن ذهب in dheeba iyo waluuloo aan jawhar san luul kale ilaahdo walibaasum dhar kooduna fiha janada dhaxdeeda xariir wey waa xariir nabiga wuxuu calayso salaatu wasalaam adoonka ninkii xariir xidha aakhirame heli waloo hadu doona janada in ragu wax يا وينك اللي أقول يعني اللي جوا محل النظر ويواميش اللي يجي يوي، برك الله سبحانه وتعالى بر وقذافرة بدل يدتك على لا يبقون عنها حولا، جنات عدن النجادية جنات يسيب يدخلونها قلايا يحلون وحلقوا قرحن بالطأحال في ها جنة ذا أحدا دمن أساورة تنحرياله ومن ذهب ذهب ذهبه يو اللؤلؤان جوهار سلولك ليلى لولك واللي باسهم دركوا دنا في هالجنة بحداد حريم وين وغلوه وي. حيدى الحمد لله إلهي بأمانه ما هذا وسقناذي الذي أله أذهب تكسيه هلا حق يجى الحزن مروكة نجت تكسيه إن ربنا رب جيوم لغفور خذنا فوين شكورا وأعطبله كتاب ميد أو برواقات يوحى أن الله سبحانه بنكوا يديه الله وإله مركسين هايسين لقيامه ولازم وما شملائك تسلم سلم سلم إلىه إله نفتيه محمد صفاءه العظماء الله اذنه يا مركا دتكي يا الله خلما ديا مركا سيف وحيك شكر يياه مركي أي برواقات وقالوا وحي أرني الحمد لله الله آمين أوصب الذي عليه أذهب تكسيي عنا حاجة يجي الحزن مروكة إن ربنا رب لغفور الغفور كذل فو يدنوبته شكورون الذي الله هو حلنا ندجيه دار المقامة. نجادي قد دار ندجيه من فضل من أجل فضله أنا قم بقى أنا شقيس أنا واحد أنت لاك لا يمسنا سنان تابن ما يفيها جنازه حذاء نسبه واحدالهو حق الجيركه يا بدنك ولا يمسونه نتابن ما يفيها جنده لقوم دال حق النفطه يا فكرته يا من نتابن مايا لله حمدي ما شاسين دونينا ان نتغنى ما كان كويلينا مشاء قرانك كريمك وسنه النبي قال لي ان دخلسي اني كو عمل فلو وددي, وددي مقامك لكن فكرته كلو او ميلها لا ميل وهو إسرائيل الثالثة الذي الله هوي الله مروكة النجاتكسي حلنا نتجي دار المقامات النجاديج الدارسي من فضله من أجل فضله أنا قو واحد ولا ما نتابعن لا يمسونا نتابعن ما يفيها جناد الحين نصب دال حاجة بدنكه ولا يمسونا نتابعن مايو فيها جناد النحذاد اللقوب دال حاجة نفسك والذين خفروا قبيثي خلنا نروح والذين كوا كفار وغالوب اللهم احوسقنا دي النار و جهنم و جهنم, جهنم نارته لا يقضى الحكم ما هي عليهم دشودا ديمشالو حكم حُكُومِ هي وما دمنيان وفيهموتم marka ay dhintaano ay raaxaysaan ولا ما هي anu gal ka maxaa lugu abaal mariyay wa jaahannamo ilaa dinta loo raaxayn maheyn dafataa laga qaadimaayo islaamkaana laga fureeyay kulama najjatu luidu badalna najjatu ghayra marka soo hargahooda koro bislaada harka kale lagu bedeli walitay intee goorba loo bedeli leel hanuuka dubkan koron ba hanuun kale hoos aad hanuuka loo ma dareem waa dubkan koron hanuun ku weey marka lamadaa xisbe aduun bidu daratay قال <تصفيق> له وحليهي والذين كوا كفار وغالبي لهم حسونا دي نار جهنم جهنم النار تده لا يقضى لهم حكم ما يعليهم ان شاء الله او فيموتوا ايضنتان ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال الله, الله وهي مالك النار هن حكم وتكون ولا يخفف ما يعنهم حقوده من عذابها النار تعذاب كذا ان يربها هاته لغا فدوتين ماي كذلك سدا عجيب كه يعني نجيئوا ابالمرنا كل لكفور قال لي ما بدنا كله قال لي ما يرها وان سدا سفال لو بالنا امثله مبالغه الى كفور كو فاعل وهم يغ يسترقون ويعبن ويقيل فيها النار تدهد او مخي دي ربنا ربي اخرجنا نجا نار نعمان العم فصالح عمل وناكسن والغير الذي كي غير كنا أنه عمل فلا وكان سؤال لمحليه أول من عملكم ميانا إذ العمر داريسين ما مدة يتذكر وأنتم فيه مدة من تذكر قفتي وأنتم يه وجاءكم ودين من مركه أن ذير دغنين في أمياده فذوق درامي فما للذالمين الذالمين ثم سُكر من سنو حرق الجاروه ولواقعه ما هي ديال الله يوم نجسر عمل كي حماه قبلني عمل أنا ألا وحوق يا هدي دبله علي يوم ولو تودوا لعادوا لمن هو عنهم هدي دبله علي وحى لجنة هي وسريا ولو تودوا لعادوا لمن هو عن مركاء الله ساس في وجوده أبيه وهم يجو يسارخون ويقيليني فيها النار تدحذى أم حيدى ربنا رب جايو أخرجنا النجاسار نعمل أن عمل صال عمل الصالح أن عمل ونعكسن والغير الذي كي غير كنا أنه نعمل كوعمل فلء. بركان سؤال له وحول أيهاي أول من أمركم. ميانا إذن عمر السينين ما يتذكروا مدو ماذا ما مدو يكون العمام مدو يتذكروا كوعنتمه فيه مدو النحذذا ما يتذكر قفك وعنتمه. أو جاءكم إذن جمد أنا ذي الدقنينتي فذوق الدامياء فمال الدالمين الدالمين تومسبرم من السير العلم ذو حيل كهل مدو قفكو oo dirki uu ka baxay qol iyo wax inay 18 jir markuu gaaro cudur dar mal qol iyo wax inay 4 sanjir hadiiiska nabiga wuxuu yahay toddobaatan markuu حوى يوا ألا ما ته مثلاً وتابعين هوى ليحذن أي الله وحوليه إن الله الله عالم غيب السماوات والأرض السمادية أرض ذو حكمهاً الله إنه الله نعليم كهوجي بذات سدود قلوب لكن قلبه قلب من تعبير المحل وذاهذ الحالة بإذاهذينه وضنه له شيء ذا ماشي كسر دعده ووضنه مسكح ذي وضنه خصوصا يوحول ما في سرد م... يأوذا الشقيه بس لحظ ويك يدسا وح حسوسه قلب جون ووكل صرفه و أمريكا عقله فديه وين برك الله سبحانه وتعالى قلب جا جو حكومة أركية قلب جو محله مطالعشون ومشى الله وكد على إلهي مأجع شورا دين يحق لنا قلب إن كأي شيء إن الله أله عالم الغيب السماوات والأرض سماة الأرض وح حكوم كأجوي كهددنا وأجاي إن الله عليم كأجوي بذاتي سدورة وحلابت كسر قلبه كشر هو الله الذي الله هو يجعلكم إذن كيالي خلايفها كوكلة دميا في الأرض أجيل بجيل كدميا فمن كفر قفكي قالوا به فعليه دش سواء كفره قال لمدسا إسمعوا واحد سياليا عدنا وحكميالي ولا يزيدوا الكافرين قالوا دومزي هذه وكفرهم قالني ماذا عنده ربي من ربي ذوقتيسة إلا مقتلا عرمني ولا يزيدوا الكافرين قالوا دومزي هذه وكفرهم قالني ماذا إلا خسارة خسارة موجة نفيهم ما بينهم كل خسارة الله سبحانه خلف فضل قيسية نعمديسة خليف خلاصوا إذن كيالي خلا دم بينه جيل بعد جيل غرن بعد غرن كون المركيء لما هذا انجيل كي خلا كعومات شيء قبسا عروت شيء إنا نمر كل اللي إذن باب إني يا ابن ولا تان وش عادوا إنه ولا تان بوالى إذن كطلج عليه وحان الدهون يا ما ردي هذا قول لا حذا قال ما يدشك ما سيدا دوا خير هو الله الذي الله يجعلكم مؤمنين ترد سيدا بدل كان إيمانك هو خير يوناق <تصفيق> يتجير نمو يهر صعد يقلبوناقشان ينولف عن بوز هو الله الذي الله هو يجعلكم إذن كي يلقى خلاص فقوة كلا في الأرض ويسكن على قيد بقيب كده حشو فمن كفر كفك فعليه دشى سواء كفر قال لمديسه عدنا وحبكم اجئلين ولا يزيد أمز زيادة الكافرين قال هذا كفرهم قال لمضاعده عند ربي مربي قد كثيس إلا مقتن عدمه ولا يزيد أمز زيادة الكافرين قال هذا كفرهم قال لمضاعده إلا خسارة خسارة موي قلوا حاطرا أرأيتهم بل ورما شركاءكم شركاتي أذل أذل ولا الذين شركاتي تدعون آدوي لسان من دون الله لغيرك aruni bal itusiya maada shaygi khalagu ay ku dhax abuureen fil abdudulka maada shaygi khalagu ay abuureen min al ard artadu waxay abuureen itusiya am laum masuuxa u suunade shirkun la wadaag fi samawaat samad ay wax la leeyeen oo samad ay qayb ku leeyeen am ataynaahum masuuxa nu ku soo dajinoo seena ما يعد الظالمون ما يعد الظالمون ظالمونهم امم يابوهانو امم بل قادم بعدهم قاركود بعدن قارك كل الا وهو غرور كذا موي هو غامياشه لا شيغيان waxaa weeyahay qururka balan qaadi waxaa weeyahay inaga quman waato sida kuula sheegaya Allah subhanahu wa ta'ala wuhu la ilaha illa huw wal wahd waydisa shurakadin aad alla geyr ka aabudaysan bal waxay dulka ka abuureen ardada ay ku leeyeen bal waxay ka sheegay masamada wax ku leeyeen warahebe كان soo raaxay waraanka kan aniga soo raaxaysanay sidana sidana weeyahay ay ma toodala iska jirin hadoon nifkar diini akoolayimaado daliil weydi waliga ha raaxay fikrad diini hadoon nifkarayimaado daliilki isheeda hadda sasi da ku raacdo de qurur ka kadadan baad دعاء مسألة هي دعاء عباد الله بذكر القرآن كوي من دون الله إلا غيره أروني بل ماذا شيء خلقوا أي أبيرة أي أبورانه من الأرض للك حبيسه أم لهم مسواحوس ناسير كلوا في السماوات سماذ إلا وذاكين الله أم أتيناهم مسواحان سيني كتابا كتاب أو فهم يقو على بينة المرخات عذب يكوسجن مينو كتاب كاسو إنه شرك وناكثين يا بل صدامها إن يعدوا الظالمون ما يعدوا الظالمون ذالك ما أنتوا كمهجمين أيها، أو مبالغة يعني بعضهم قاركوت بعضهم قاركك غرور كذا معي. إسكال فكرة الدينية، ودليلها ان إنك يقول يمد واسدعون، إن الله سبحانه وتعالى قدر يمسك السماءات السماء ضوها الأرض دول كمردغ دقائق أنت زولا اللي أنت زولا إن المسيح كدقاقان إلهي باهية إن وليزالت اهدى زولانو ماشي كدقاقان ان امسكهما ما امسكهما ما قبن كرو من أحد قفنه من بعده من بعد ازالتي مركو الله ماشي كزوليه قف قبن كرا ما جرو ان والله كانو عاد حليما كي دلغات بدن غفور ادمي كدا ان قال نكو هنوني الله حليم كي غفور كا كفرني اسك دبا تاغنو ميسو مركو يري مر حلمي سي قفراكي سات رجا كقبتاه الله سبحانه وتعالى ilaahi samadi ardlada isaga haya inay dhaqaqaan mees ka dhaqaqaan isaga ka haya ma dhaqaaqaya marka qoliyay yiri saynaska ayaydi dhulka uu wareega kawar dhulka uu wareega beedey alla noo xuleeyaha ardlada isaga ma dhaqaaqayaan saas ayu taagan yihiin qoliga buuro waa weyn baa mid yaa mas'aladaani sawdalku hal aga do tab mars marka waxa way waxba kaba jira waxa marka hadii uu isagu ee qabto waa sidaas oo ma dhaqaaqayaan hadii isagu uu suujiyo zuliyo cid qaban karta إن أمسكهما ما أمسكهما ما يوم من أحد قفنا من بعد من بعد إزالتي أنتوا قال, قال, قال لك كذولي كذب إلا ألم بكذولي كره إنه ألا كان هذا حالي من كذو القاتب مم من أنتوا أدو القاتب ذي غفورا وغافه وقفكم مم أنت هدي الدم بقيس يا حسناتي حسنات ضبطته أنت هيروا الله غاف وحمما إله القات كيسان قفتي وما سياله إما إلهي وو كذب بالين توجب كني هذا الله ما له جهره هناك waa xukuma malab ka khayraad ka qoro ya xukuma markii khayraad ka la qoro marka baqalinka lugu sharka markii oo ninku shirk la yimaad waa loo kaadee intii u midab balinno ina soo noqdo yalla leeyeen isiro isla joogo hadii balmadda saxda ka dhacdo isla markaaba ka <تصفيق> نذيرن كودجو أو رسوله ليكونن إن إنا بدن من إحدى الأمم أمم أمدها مدة أقصى رئيسة إحدى الأساس معنى هذا النقل أمدها مدة أقصى رئيسة أجهانوك إن فلما جاءهم النبي عليه محمد ما زادهم مزيادين إن إلا نفورا عرمو يكسر عررا استكبار اللي استكبار درسي في الأرض دول كأي كُبِرِيان إيوه مكرس حمان حُمَان دَبَرِيدَةَ يَمَامُ نصارى دي هي كره و ذهوا ده هو حل محي الدينه وإلا جاب كره في عبء الله دي دينه هو دين النبي إبراهيم بكسور دواعته مر كرسولين تاريخ ده ويكوها يا, يا الله إلهو يا رسول الله ده ره والله إلا alla Merku mä kuuluu ymmittäne, voivat arvata. Joo, kuin kirjo, viel kenägongka, mahanukelijojen iläiin, Abu Dali musoikari, niin vii läm Muhammadissa on urkkuutirallaa veloa. Ääbi hivaa niin thai, apurssanamme kuutirainen hoiyya di baada mat thai, Abu Dali, Abu Abu Dali pähtää piisädi siivuutu, sanat Abu Dali iy khadijja dhinteen oo kan nabiga hijrada loo ogolaaday ilaa labadii difaaciisii labadaba ay ahaayeen allaah wuxuu leeyahay waa aqsamo waxay ku dhaarteen billaahi allaah wuxuu ku dhaartay jahada iimaaniin dhaartooda mid ugu adag laa jaaahum haduuma dan-nadhir mid udiga la إلا نفور عره كسي عراران مويا استكبارا لأجل استكبار كبير درت في الأرض ويكون كبريان وحقك كبريان إياه ومكر السيء حمان ما ملكت دبري الدين ولا يحيق ما ترتيره المكره حمان تأسيي ومكره حمان إلا بأهل الدات كي سمويا الله سبحانه وتعالى سعصلي. ولا يحيق المكر السيء هذا دين وحن سميسه ته دين تهداد حمان الدبرت دين بجد بكوكو سنغن ولا الكامو من أذار حماني دينته، أذون بيدب كوكسون نقد، ذاد أذون دين تهذا خيانته، أذون بيدب كوكسون نقد، ولا يحيق مات ثرثرة، المجرح دبريدي خيانة ذي أس سيئة حميم، إلى بعالي ذاد كي سمع عدة دبر سين، فهالي أنطرون أبو الله ليه، يسوعيان، مركي حق الدين، إلا سنة الأولين كوي طريقته واحد داوران بواب أنتها مر هذا السداتيين واحد دورة إلا كان هذا أي نجوننا قفقي داعي سوا وح السجابة والسداسون بسويه يسوع خاتم محمد كل تنبسويه فالين من يسوعي إلا سنة الأولين كويها الطريقه دي الله تجد هالي مايسد لسنة الله إله الطريقه دي في كل رقمي تبدل بدل ثان واحد تجد هالي مايسد لسنة الله الا سنة تحويلا وريتين قلدي مدته انت لغه وريجيو ان قله كلا لغه وريجاي ما جرت سنن دي الله اهيد اد عدي عقابه. إلهي بدل هي سنة دا. هي. الله عدي هي سننه عقا بتينه عدي كلا لغه وريجيل سبحان الله ولا تنتجي لميس هلي الله الله سنن ديسه تبديلا بدليتان سدا هيت بي كو سكونيسا ولا تنتجي د الله الا tawiilan wada أول awal ma soo roo waxa لمن كان yaabanyahay nimanka arabaha intaas oo umaduhu la rogey dhaxdagan waxay la waana qaadan la yihin allah wuxuu ila awal ma soo roo miyaanay sucinin fil ard dhulka dhaxdhis oo fayan dhuru aanay eegin kayfa sidee noqotay ahatay kayfa sidee kaana ahaatay aqibatu ladina ku cidibtoodo min qabli ka horeey wa hore iyaga وما كان الله قال لنا كي وعجز شيء شيء نبعجز الله شيء قال في السماوات ولا في الأرض باي بلدون كصعدان بع Arabic وحيكويا لما بترمه أدونك ما هو البدت كله هلاقي شيء عاد يرث سموه يو نبي نحدت كادي يو وحيو ذنب بحرير هذا يرث بن إسرائيل دبته ذي قاد يقل ما هلاقي وحيو ذنب بحرير هذا ما يدل أما صعلان وبالمله <سؤال> يحلو علىك سما إيشو إيجان في عاده كله دور بقوله سنة وحبحب بدنا بأهله جت كله في الأرض الدلك وفين ذرو آني كيف كان هذه عقبة الذي نكون من قبلهم يا كوهري سيدروا على جموعاني قرنين وكانوا حيا هاي كواهري أشد كوه كأض عدجمينهم كقوة حق أود وما كان الله قال سيد سبماها ليعجيزه كوه عجيز جلينكر أحد وعجيز جلينكر ومشين شينه في السماوات في السماء في الأرض وح الله عجيز جلينكر وكرنه من كره وكعب من كره ويش علينكره ما بتشيره ما سيدا وحوق هذا إنه ألا كانوا وحى هذي عليهم كي وح قديرٌ وحد نكره صدق نويل إن الله قال كانوا هذا عليما قديرًا ولو يأخذ الله الله ذو أقبلها أن صدق بما كسب وحش قيستان قدم بها ما تركها كجمت على ظهرها أرض ذا من دابة وح ولكن يؤخرهم ودبدج إلى أجل مصمن إلى توكن بلله الله سبحانه وتعالى دمجة بني آدم كل سمية هذه لو قبلها deembigo gacsi ha wayan ko dambuu halaagilaa oo roobkaaba loo diiriiraha bas hawayaankooda saas ku halaagay xamdullaah ibn mas'ud huway jicli qaba halkii lahaay xar walwalba af Soomaaliga lagu yiraahdo waa wax adduunka ugu dakan yar cidaysaysan ma ولا ياخذ الله الا هدو قبلها ان سددك بما شيء كسو اي شقيستن ما ترك كما ت gain الا ظهرها ارضها دوشه من دابه وحصوده ولكن يؤخرهم الا دبدغي الى اجل المدد المسمى المقعبهه غدا ددك لو كايدن ان حتو بكين باللي له يحاوا الله ه، فإن الله لكان وحده بعباده أدميسبصير كار، مركي أجلسوا سماذن، دي الله وأركو أجلسوا، أورنا ما يصير يووي، وحكمك الجوابتي، جوابته فإن الله كان تاسع إن تثنين جوابتي، فإذا جاء مركو يماجلهم دودودي، لا يستقرون ولا يستخدمون دودود مركتهمات، إن اللي دبلودج مهاي، مهاي اللي فإن الله لكان وحده هذه، بعباده أدميسبصير كيارك، إساق ما ملقاودي يوحلوا، إساق إسكاله، الله سبحانه وتعالى.